وما كان بذكر من ربهم محدث وَهُمْ استمعوه وهم يلعبون الهيه قلوبهم وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبَصِرُونَ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُوا الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل ما آمنت قبلهم من قرية أهلك ما يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ولنا إنكم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ له والا اتخذنا منكم الا دن ما ان كن فانفدي بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عَنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً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 لا يسال عنا يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من وذكه من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مولضون وما أرسلنا من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 وجعلنا فيها فجاجا سُبُلًا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها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 أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عجل، سأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا وَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يعلم الذين كَفَرُوا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا, ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون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 قل مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَدِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ ربهم ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيع ان انفسهم ولاهم ولاهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الاظن قصها من اطرافها ان مِنْ من اطرافها افهم الغادب <قم> قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع سوء الدعاء اذا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَوحيًا وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الذين وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ قال لأبي خِيَاء قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا قَالُوا وَجَدْنَا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 وتالله لأكيدن أَصْنَامَكُمْ بعد أَن تولوا مدبري فجعلهم جديداً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا الفتى يذكره يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بأماليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 أوَلا أَتَّقُبُدُونَ مِن دُونِ الله ما لا يَنفَعُكم شيئا ولا يضرُكم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعليد قلنا أن ركوني برد وسنا ما لا إبراهيم وأرادوا به كيدم فجعلناهم, فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وَيَعْقُوبَ نافلة وكلهم جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فال الخيارات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكمه وعلمه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوح الاذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء بأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ إل نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون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 وَمِنَ الشَّيَاطِينِ من يغوصون لَهُ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافظين وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الظُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِبِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ بُرْءٍ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفنا كلهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلا دار في الظلمات أن لا فلا دى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننشي المؤمنين وزكريا أئذ نادى ربه ربنا تدغني فردا وأمسا تخير له ووهبنا له له زوجة كانوا في الخيرات ويدعوننا ربا ورهبا وكانوا, وكانوا لنا خاشين والتي أحصنت فوجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّاعِدِ حَنَّةِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ آلَهُ كَاتِبُونَ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوز وما جوز وهم من كل حدبين وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها والدون لو كان هؤلاء الهه ما وكل فيها خالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل الكتاب كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاتقنا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكر أَمَّا الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِهَا الصالحون لِحُوءٍ في فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إلهكم إله واحد فهل أنتم مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَمَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَلِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الهي قل رب بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون